المسيح عليه السلام يتحدث عن الدجال كان الأنبياء عليهم السلام ينصتون لعيسى بن مريم وهو يحدثهم عن مهمته القادمة ضمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن أناس من بني آدم من البشر لكن أخبارهم اختلطت مع مرور الزمن بالأكاذيب والإسرائيليات فالدجال يهودي من بني إسرائيل إحدى عينيه طافية بارزة وقد جعله الله اختبارا لإيمان الناس الذين سيخرج في زمانهم فيمنحه الله قدرات خارقة كإنزال المطر وإنبات الزرع تستخف ضعاف العقول والإيمان والمنافقين فيكونون من جنده أما يأجوج ومأجوج فبشر آسيويون كبقية البشر. لكنهم دمويون أما كثرة جيشهم الهائل فليس نتيجة لما يقال إن أحدهم لا يموت حتى يولد له مئة ولد فهذه قصص لا صحة لها كثرتهم هي ككثرة المغول والتتار سبب هجتياحهم للبلدان التي يمرون عليها وتسخيرهم لجندها فيزداد عددهم حتى يصبح بالملايين كما ازداد عدد التتار الذين كانوا في بداياتهم مجرد جيش صغير هؤلاء هم يأجوج ومأجوج ليس لهم قدرات خارقة ليس صحيحا أن أحدهم يفترش إحدى أذنيه ويلتحف الأخرى ليس صحيحا أن بعضهم طوله شبر وبعضهم عملاق كشجرة الأرز فتلك إسرائيليات وأكاذيب هم بشر دمويون لا يختلفون في همجيتهم عن التتار أو الصليبيين ولا يختلفون في دمويتهم عن الغرب المستعمر أو حتى الغرب الحديث الذين قتلوا وأبادوا مئات الملايين في القرن الماضي وما زالوا يأجوج ومأجوج بشر متوحشون لا يحملون عقيدة ولا أخلاق ولا رسالة لا يحملون سوى الحراب والسيوف يغرزونها في أجساد أطفال وشيوخ الأمم التي يمرون بها ويسخرون رجالها الأقوياء للقتال معهم أما إنجازاتهم فليست سوى النهب والسلب والاغتصاب وحرق المدن والقرى لكن ما علاقة ابن مريم بهم ها هو عليه السلام يحدث الأنبياء فيقول إن الدجال خارج فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص أن يذل وتتلاشى قوته فيهلكه الله على يد ابن مريم ويقتله بفلسطين بمكان يقال له باب لد وهنا تنزل المعجزات التي تأتي مع الأنبياء وتختفي معهم فيتحدث عليه السلام عن معركته مع الدجال وجنده فيقول يهلكه الله حتى إن الحجر والشجر ليقول يا مسلم إن تحتي كافرا فتعال فاقتله فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطأون بلادهم لا يأتون على شيء إلا أهلكوه ولا يمرون على ماء إلا شربوه ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم فأدعو الله فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض منتان ريحهم فينزل الله عز وجل المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر بعد هذه القصة وبعد أحداث المعراج خرج صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى وركب البراق فإذا هو في مكة فيا ترى ما هو التكذيب الذي ينتظره صلى الله عليه وسلم غدا؟